ومن صومه واجب كنذر وقضاء رمضان إذا دعي الوليمة حضر وجوبا ودع استحبابا وانصرف لحديث أبي هريرة ارفعه إذا دعي أحدكم فليجب إن كان صائما فليدعو وإن كان مفترا فليطعم رواه أبو داود فالصائم المتنفل إذا دعي أجاب ويفتر إن جبر قلب أخيه المسلم وأدخل عليه السرور بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجل اعتزل عن قوم ناحية وقال إني صائم دعاكم واخوكم وتكلف لكم كل يوما ثم صم يوما مكانه إن شئت ولا يجب على من حرر الأكل ولو افترني قوله عليه السلام إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وان شاء ترك قال في شرح المقنع حديث صحيح ويستحب الأكل لما تقدم ثم قال الموالف رحمه الله سائر الدعوات مباعة غير عقيقة فتسن ومأتم فتكره ذكرنا أن المأتم حرام والإجابة إلى غير الوليمة مستحبة يعني لو دعاك الرجل إلى غير الوليمة فالإجابة مستحبة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست ومنها إذا دعاك فأجب وقد سبق الخلاف في هذا وأن مذهب الظهرية أن كل الدعوات تجب إجابتها لعموم الحديث لعموم الحديث وقد جاء مصرحا به في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم فليجب عرسا كان أو غيره طيب. غير مأتم فتكره يعني الإجابة إلى المأتم مكروه لأن دعوة المأتم مكروهة وصاب أن إجابة دعوة المأتم حرام حرام إلا لرجل إن ذهب لينكر أو باستطاعته الانكار فهنا إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا رجل مثل دعي إلى دعوة مأتم وهو يستطيع الانكار أو تغيير ما هي هذا المأتم من المنكرات في هذا الحال نقول إما أنه يجب عليك أو أنه يستحب لكن هل هو مستحب لهذا المأتم أو لغيره الوجوب هنا لإن كان المنتر لا للدعوة هنا المنتر. ثم قال ومن صومه واجب أي ومن كان صومه واجبا كنذر وقضاء رمضان إذا دعي للوليمة حضر وجوبا ودعا إن إلى دعي الإنسان وكان صائما صوما واجبا سواء كان هذا الواجب من قبل الشر أو هو الذي أوجبه على نفسه الذي من قبل الشرع تقضى رمضان وغير <تصفيق> لا هو النذر من قبل الشرع النذر هو الذي يوجبه على نفسه كفار مثلا أي نذر كفار مثل السيام كفار قتل أو كفار الظهار او كان واجبا أوجبه الإنسان على نفسه كنذر ففي هذا الحال إذا دوعي للوليمة حضر وجوبا فليس الصوم عذرا في التخلف ليس الصوم عذرا في التخلف قال حضر وجوبا ودعا استحبابا ودعا استحبابا فهنا وجوب واستحباب الحضور واجب والدعاء مستحب قال وان صرف في حديث أبي هريرة أرفعه إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليدعو وإن كان مفترا فليطمر وهو قدوث وقوله رحمه الله صرف يعني ولم يأكل وانصرف يعني خرج من الولي م... م... لم انصرف يعني خرج من الدعوة وظاهر قوله وانصرف أنه ينصرف قبل وضع الطعام ينصرف قبل وضع الطعام للمؤلف يقول حضر ودعا وانصرف ولم يقيد ذلك بكون انصرفه بعد وضع الطعام أو قبل وضع الطعام لمانا علّلوا ذلك بأنه لا فائدة من حضوره الطعام ما الفائدة؟ ما الفائدة من الطعام؟ بل ربما لو حضر الطعام وكان وكانت نفسه تتوق إلى نوع منه ربما أغراه الشيطان وأفضل لا سيمنه ليس في, يعني في زمن محترم يعني كل الناس صائمون فهو صومه ربما لا, يعلم لا يدري عنه إلا هو ما يعلم عن نفسه عن صومه من الحاضرين إلا هو فربما يوليه الشيطان ويفطر ربما يوليه الشيطان ويفطر إذن قوله وأن صرف نقول ظاهر كلامه رحمه الله أنه يصرف ولو قبل إيش وضع الطعام أو الوليمة يعني يجوز له أن يصرف ولو قبل وضع الوليمة لكن نقول إن هذا يختلف في الحقيقة باختلاف الناس فقد نقول لرجل مثل وضعه الوليمة بامكانك ان تجلس وتقوم بخدمتهم ونرم الموضوع يعني بامكانه ان يبقى في المكان اذا وضع الطعام ثم يقوم هو بخدمتهم, بخدمتهم. وحينئذ نحن لاستطيع احد يشعر به مثل يصب لهذا الماء ويقرب لهذا الطعام ومو اشبه ذلك ويحضر هذا من ديل ونحو ذلك يعني يكون مشاركاً لهم في الوليمة لكن مشاركاً في شيء من جهة الخدمة من جهة الخدمة مفهومة عنه؟ إذن نقول وانصرف ظاهر كلام المؤلف أنه يجوز لانصراف ولو قبل وضع الطعام ولو قبل وضع الطعام لكن لو, لو رأى من المصدع أنه يبقى ويقوم بخدمة القوم من إحضار طعام من تقريب طعام وإحضار ماء وما أشبه ذلك فهذا أفضل لكن له أن ينصرف له أن ينصرف وهذا في الحقيقة يختلف باختلاف الناس من الناس من لو, لو انصرف لم يفقد هذا نقول الحمد لله إذا حضرت وشاهدوك ودعوت لهم فانصرف ومن الناس من لو انصرف لفقد ففي هذا الحال هذا الرجل الذي يفقد نقول قم إيش بخدمتهم لا فيما إذا كان مثله يقوم بذلك طيب يقول والصائم المتنفل إذا دعي أجاب الصائم المتنفل إذا دعي أجاب وإجابته للدعوة إذا كان الذي صومه فرق تجب الإجابة فمن صومه نفل من باب أولى من باب أولى لكن في الفرض نقول لا يفتر لا يفتر وفي النفل يقول مؤلف ويفطر إن جبر ان جبر يعني جبر قلب أخيه المسلم فصار الآن عندنا الصائم إما أن يكون صومه فرضا فهذا يحبر وجوبا ويحرم عليه الفطر وإما أن يكون صومه نفلا فهذا أيضا يحضر وجوبا والفطر نفي الترسيل إن كان في فطره مصلحة من جبر قلب أخيه أفطر وإن كان الأمر سواء فإتمام الصوم أفضل فأنت يعلم الآن الصائم إذا دعي إذا دعي الوليمة أجاب بكل حال فرضاً كان أو نفل يعني سوى كان صائماً صوم فرض أو صوم نفل طيب بالنسبة للأكل فيه تفصيل إن كان صومه فرضاً فالأكل حرام لأن أكله يتضمن قطع الفرض والفريضة لا يجهس قطعها وإن كان صائما صوم نفل فنقول أيضا فيه تفصيل إن كان في فطره إن كان في فطره جبر لقلب أخيه أفطر وإلا أتم الصوم وإلا أتم الصوم وظهر لما لا يتم الصوم نقول لأنه إذا كان فيه جبر لقلب أخيه فهذا غرض صحيح غرض صحيح ولهذا العلماء يقولون من إذا دخل في فرض موسع حرم قطره والنفل يكره قطعه إلا لغرض صحيح كل النفل النفل يكره قطعه إلا لغرض صحيح يعني الإنسان الآن قاد يصلي فريضة هل يجوز أن يقطعها لا يجوز إنسان دخل في فريضة لا يجوز له قطعها من صلاة أو صيام أو حج أو نذر لا يجوزه قطع النافلة نقول يجوز ما أكراها إلا إذا كان قطعه لغرض صحيح لغرض صحيح مثال الغرض الصحيح في الصلاة أضنى غرض صحيح هذا ضرورة هذا في فريضة يجوز لا لا في النفل غرض صحيح في النفل دعاه والده مثلا مثل يسمع ويصلي مثلا في غرفته فسمع أباه يناديه فهنا نقول اقطع اقطع واضح؟ هذا غرض وصحيح ها عنك شيء؟ واضح؟ وعما الفريضة فلا يجب قطع إلا لضرورة مثل إنقاذ غريق رأى مثلا يوشك أن يقع في بركاهم واسبه ذلك هنا يجب القطع طيب يقول يفطر ان جبر قلب أخيه المسلم وأدخل عليه السرور لقوله عليه الصلاة والسلام لرجل يتزل من القوم ناحية وقال إني صائم دعاكم أخوكم وتكلف لكم كل يوما ثم صم يوما مكانه ان شئت, إن شئت طيب واضح الآن انتهي لما سات الصيام قال ولا يجب على من حضر الأكل ولو مخترا الأكل حكمه أنه سنة يعني الأكل من الوليمة حكمه النوصنة وليس بواجب بالنسبة للمفتر لماذا؟ لأن الواجب إجابة الدعوة وإجابة الدعوة حاصل سواء أكل أم لم يأكل لأن المقصود بالدعوة ليس المقصود بالدعوة الأكل وإنما المقصود هو الاستماع طيب يقول إلى دعي أحدكم فيجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك قال في المشرح المقنئ حديث صحيح والصواب أن الأكل وجوبه وعدمه يختلف فإن كان عدم الأكل فإن كان في عدم الأكل إضرارا بالداعي إضرارا بالداعي فالأكل حينئذ واجب وإذا لم يكن فيه إضرار لحيث لا يتأثر هذا الطعام الذي وضع فالأكل مستحب فمثلا لو أن رجلا دعا قوما دعا عشرة أشخاص و تباح لهم شاتا وكل واحد جاء لا يجب على من حضر الأكل الواحد مباطل يقول لا يجب, الأكل، لا, يجب الأكل، لا يجب الأكل من يأكل الطعام ما؟ الجن عليه ضرر هنا. يعني الرجل كما قال نبي عسى صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول دعاكم أخوكم أخوكم لكم في هذه الحالة يجب الأكل لأن في ترك الأكل اضرارا بالدعي وأما إذا لم يكن فيه إضرار كما هو المشاهد الآن في, في الولائم التي في القصور إنسان إذا صرف هل يتأثر الطعام بانصرافه لا لا, لا يتأثر في هذا الحال نقول ألا أكلوا بقى بقاءك وأكلك إن أكلت فحسن وإن لم تأكل فإنه جائز إذن هل يجب الأكل أو لا يا عالم المعنف يقول لا يجب المعنف يرى أنه لا يجب وقلنا الصحية في المسألة التفصيل وهو ان كان في ترك الاكل اضرارا بالداعي بحيث يبقى الطعام يبقى الطعام في هذا الحال نقول يجب يجب الاكل لان هذا الرجل تكلف وترك الاكل فيه ترك الاكل فيه اضرار وان كان في ترك الأكل وان لم يكن في ترك الاكل اضرار في هذا الحال على كل طيب قال واباحته أي إباحة الأكل متوقفة على صريح إذن أو قرينة لا بد في الأكل من إذن والإذن إما صريح وإما قرينة الصريح يقول تفضلوا إلى الطعام تفضلوا إلى الطعام أو قرينة القرينة قالوا أن يوضع الطعام بين يديه أن يوضع الطعام بين يديه أو يكون الطعام في مكان مغلق ثم يشع الباب يفتح الباب المدعوين فهذا أيضا قرينا إذن هل لا يجوز الأكل أو إباحة الأكل متوقفة على إيش إذن إما صريح بأن يقول أذنت لكم أو تفضلوا وإما قرينا مثل وضع الطعام بين يديك بد الطعام بين يديه او فتح الباب اذا كان الطعام وراءه حائل مغلق ان يفتح الباب فمثلا الان في في الأفراح الافراح الاذن صريح او قرينا الغالب هو صريح يفتحون الابواب وقل تفضلوا وكذلك في في الولائم يعني وفي مساله واحيانا يكون قرينا قرينا بدلا اذا اكتشف وضع لك التمر بين يديك هذا هل يقول تفضل كل التمر قليلا طيب يقول ولو من بيت قريب أو صديق لم يحرزه عنه لم يحرزه عنه إذا بد من الإذن صريح أو قريل من إذن صريح أو ولو كان هذا في بيته قريب أو صديق لم يحرزه عنه ما معنى لم يحرزه؟ يعني لم يحفظه يعني الحرز هو الحفظ فلو مثلا كنت في بيت صديق لك أو قريب لك وفي المكان طعام المكان طعام مثلا أول ما دخلت المدلس يهدت تمرا مضع موضوع على واضح ولا ما اشبه ذلك هل يدوز لك اكل صح؟ نعم لا لا مو قريب قريب لو بحط قريب احطه عندك ها العضيو عن قال العضيو في الان ما واضح يقول المؤلف ولو من بيت قريب او صديق لم يحرزه عنه لا يجوز الاكل الا بماذا بقرينه او اذن صريح بقرينه أو إذن صريح الدليل قال لحديث ابن عمر من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا يعني ناهبا ناهبا من دخل على غير دعوة ولن يدخل بيت القريب والصديق ويحرز ويأخل بغير إذن أو قرينا هذا إما أنه مثل السارق أو مثل المغير لكن صحيح في المسألة الرجوع إلى العرف بل ظاهر قوله تعالى في سورة النور ليس عليكم جناحنا أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم إلى أن قال أو صديقكم ظاهر الآية جواز الأكل أنه يجوز الأكل ولو لم يكن هناك إذن صريح أو قليلا وهذا هو الصحيح أن مسألة الأكل من بيت القريب أو نقل نقول الصوب فيها الجواز. الجواز ما لم يحرزه صاحبه إذا أحرزه وعلمت أنه حفظه عن عنك وعن غيرك فهنا لا يدرس فمثلا لو قدر أن هناك نوع من الطعام قد وضعه في مثلاً دلوب أو ما شمه ذلك هل يجوز لك أنك تفتع وتأكل برجع المفتاح تجيب لك بسرديه لا يجوز. لا يجوز اذا نقول اباحه الاكل بالنسبة للاجنبي تتوقف على اذن صريح أو قرينه وبالنسبه للقريب والصديق ها الصحيح مالك بدون اذن الجواز بدون اذن, الجواز بدون إذن. لماذا لايه النور ليس عليكم تناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أبائكم ولا قرأوا صديقتم ليس عليكم تناهم أن تأكلوا جميعا أو أشتاة طيب يقول والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن فيه إذن فيه إذن صليح أو أفرص صليح إذن صليح وقريبا قوله الدعاء إلى الوليمة هذا إذن صليح وتقديم الطعام هذه قرينا إذن فيه ولا يملكه من قدم إليه لا يملكه من قدم إليه بل يهلك على ملك صاحبه فأنت الآن إذا قدم لك الطعام فهل تملكه أو لا؟ لا إنما أبيح لك الأكل فالحقيقة أن من قدم له الطعام حكمه حكم مستئير يعني أبيحت له المنفعة ولم يملك المنفعة لم يملك المنفعة قد أبيحت له المنفعة وضعاً فلو قدم لك طعام أضع لك طعام هل يجوز لك أن تأكل من الطعام وتضع في جيبك لا لأنك لا تملك الطعام لم تملك الطعام وإنما أبيح أبيح لك مثل الآن لو أعرتك كتاباً هل يجوز لك أن تعيره غيرك لا لأن... لأنني إنما أبحت لك الانتفاع بخلاف المستعجر لو استعجرت مني كتاب أو بيت يدوز لك أن ترطيه شخصا آخر لينتفع به, به وقال الآن إذن نقول الطعام إذا قدم للضيوف فإنما هو مباح يعني يباح لهم الأكل ما معنى يباح لهم الأكل؟ أي أنهم لا يملكونه ما يملكونه فلو مثل حلوى فيه حلويات وجاء إنسان يا الله أخذ لي خمس ست وأعطي الأطفال بدأ يأخذ ويضع هجيبه. الحكم لا يجوز لا يجوز لماذا؟ لأنه مبيح لك الأكل بنفسك أما أنك تأخذ فلا وكذلك لو كان بالنسبة لي غيرهم غير غير غير غير غير بالنسبة لي غيرهم الطعام ضيب نعم نسبة المستأجر هل يجوز أن يؤجر غيره؟ بشرطين أقول المستأجر يجوز للمستأجر أن يؤجر بشرطين الشرط الأول أن يكون بعد قبض المنفعة والشرط الثاني أن يكون المستأجر الثاني مثله أو أقل منه في الضراء سواء أجرها بنفس الوجر أو أكثر مثلا لو أجرتك بيت أجرتك بيتا بعشرة ألاف على أن تبتدئ الأجرة في مثل المحرب يجوز لك أن تؤجر هذا البيت لكن متى؟ بعد قبض المنفع يعني لا يتبتدئ الأجرة إلا من المحرب والشرط الثاني أن تؤجره على شخص مثلك أو أقل منك ضررا فأنا مثلا أجرتك لأنك أنت رجل أنت وزوجتك لوحدك لا يجوز أن على شخص عنده مثل عشرين ولدك يكسرون الألباب وما شبه ذلك أجرتك للسكنة لا يجوز لك أن تؤجر للحدادة واضح؟ نعم المبالغة المبالغة في الولائم والإصراف هذا حرام لا شفت العراف تراعى ما لم تخالف الشر لأن العرف العرف ضابط فيما لم يرد فيه هنا في المعروف هذا العلماء يقولوا اذا ما لم يرد الشرع كل ما اتى ولم يحدد شيء الشرع فلن نرجو فيه له العرف لكن إذا وجد شيء بالشرع او لها الشرع عن شيء نقول العرف هكذا هذا عصبيه وحميه لا يجوز فكاننا لما نقول الزواج يوضع توضع الذبائح على الصفه هذه إذا لم توضع يعد عيب لا ها التبرع النبي عسى يقول لا اكل متكئا لا أكله متكيا لكن الاتكامه اختلف العلماء فيه بن قيم يرى أن التربع من التكام والفقه يقول تستحب هذه الجلسة هذه الجلسة مثلا تسمون فخي عند بن قيم مخروه وهي من الاتكاء والفقه يقول يستحب أن يكون متربعا هذا يقول مخروه ولا يقول مستحب وعللوا ذلك بأنه يقرأ قال لأن التربع متمكن لما أخذ فيلزم من ذلك أنه يكثر لك بخلاف المتحفز في جالسة متحفز فهذا أقول سريع يأكل ويمشي صحيح. أقول التربو لا الترب بأس التربو لا بأس التكاء هو أن يعتمد على إحداث يدي أو يعتمد على شيء مثل حق مركة ويأكل هذا, هذا التكاء طيب نعم وينعلم المدعو أن ثم في الوليمة منكراء كزمر وخمر وآلات لهو وفرش حريل ونحوها فإن كان يقدر على تغييره حضر وغيره لأنه يؤدي بذلك فرضين إجابة الدعوة ويزالة المنكر وإن يقدر على تغييره أبا الحضور لحديث عمر مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على ما عدة يدار عليها الخمر رواه الترمذي وإن حضر من غير علم بالمنكر ثم علم به أزاله لوجوبه عليه ويجلس بعد ذلك فإن دام المنكر لعجزه أي المدعوب عن انصرف لألا يكون قاصدا لرؤيته وسماعه وإن علم المدعوب به أي بالمنكر ولم يره ولم يسمعه خير بين الجلوس والأكل والانصراف لعدم وجوب الإنكار حينئذن وكره النثار والتقاطه لما يحصل فيه من النهبة والتزاحم وأخذه على هذا الوجه فيه دماءة وسف ومن أخذه أي أخذ شيئا من النثار أو وقع في حجره منه شيء فهو له قصد تملكه أو لا لأنه قد حازه ومالكه قصد تملكه لمن حازه طيب ثم قال رحم الله وإن علي من مدعو أن ثم. أي في الوريمة منترا أن ثم يعني أن هناك أي في الوريمة منترا كزمر وخمر وآلات له وفروش حرير طيب الزمر أليس من آلات الله إذن يقول تكون قوله آلات له من باب عط العام على الخاص طيب وفروش حرير ونحوه فإن كان يقدر على تغييره حضر وغيره إذا علم أن في الدعوة منترا يعني يعلم أن هذه الدعوة فيها منترا فهل يجب الحضور أو لا يجب الحضور المعلف يقول إن كان يقدر على تغييره حضر وغيره أتوبا لأنه في هذا الحال يستفيد فائدتين فائدة الأولى إجابة الدعوة والفائدة الثانية وهي الأهم إنكار المنكر إنكار المنكر مثل المنكرات يقول تزمر وش الزمر المزمار وما هو المزمار أي وش ما صفتها يعني عاصم فيها ثقوب يسمونه لا لو أسأله اسمه هذا الزم يسمي بعضهم البوس البوس والمفاق تعرفونه هذا الطويل هذا طويل طويل في طيب وخمر معروف وعالت له وهورو في حرير ونحوه فإن كان يبدو على تغيره حضره وغيره إذاً إذا علم أن في الدعوة منكراً وجب عليه الحضور أولاً إجابة للدعوة وثانياً إزالة للمنكر إزالة للمنكر طيب وما هو المنكر؟ المولف يقول كتزامر الكافنة بالتمثيل أو التشبيه ما هو المنكر؟ هل المراد بالمنكر في كل مولف؟ المنكر, المنكر شرعاً؟ أو المنكر شرعاً وعرفاً؟ ها؟ منكر شرعا طيب ولمنكر عرفا طيب يعني إذا وجد في الدعوة ما يتعلق بخوارب المرورة هذه ليست حراما منكرة ولكنها منكرة عرفا منكرة عرفا فهل هذا منكر يمنع الحضور أو لا كلامه رحمه الله يعنون بذلك المنكر الشر المنكر في الشر يعني كل ما نهاء الشر ولكن قد نقول إن, إن المنكر عرفا في الحقيقة هو منكر شرعا لأن الشرع أتى بمكارم الأخلاق بمكارم الأخلاق ففعل ما ينافي مكارم الأخلاق هو في الحقيقة من المنكر من المنكر في الشر لكن هذا لا يقبل التحريب يعني كون الإنسان الحضر في مكارم فيه ما يخالف الأعراف لكنه ليس محرما في الشر ليس كالمنكر في الشر ليس كالمنكر شرعا يقول والا يقدر على تغييره اذا المراد بالمنكر هنا الشر منكر شرعا قال والا يقدر على تغييره طيب وش المنكر شرعا اتفق السعوديه ها كله دول شنب يعني جايين مصلعي على فنين فل... فل... السرعه اي يعني مد الزواق للدعوة فلينا بسروا هذا أهل أهل أهل أهل منكر, منكر. قال وإن لا يقدر على تغييره أبى الحضور إذا كان لا يستطيع أن يغيره فإنه يأبى الحضور لقوله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يغفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقوضوا في حديث غيره فلا تقعدوا هذا الشاهد لا تقعدوا. وإذا تقعدوا كان قادر غير قادر على التغيير وحضر فهو قد قعد معهم قال ولحديث عمر مرفوعا من كان يؤون بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر يدار عليها الخمر روح الترمذي قال وإن حضر من غير علم بالمنكر حضر من غير علم بالمنكر ثم علم به أزاله لوجوبه عليه ويجلس بعد ذلك في الأول إنسان دعي للمؤلف رحمه الله قسم المنكر في الوليمة إلى أقسام القسم الأول أن لا يعلم به داعي والقسم الثاني أن يعلم به بعد حضوره إذا علم به بعد حضوره نقول يجب عليك الإزالة يجب عليك الإزالة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه طيب فإن المنكر جلس جلس لأن الحكم يدور إيش ما أعلته وجودا وعدما فإن دام المنكر يقول لعجزه أي المدعو عنه إنصرف إن فهنا إذا دعي, دعي سيء إلى وليما إن علم أن فيها منكرا شبحكم يقول في التفصيل إن كان قادم على إزالته وجب الحضور لأمره وإن لم يكن قادرا على إزالته فلا يحضر طيب إذا لم يعلم أن فيها منكرا نقول وجب عليه الحضور ثم إن علم العلم الذي فيها أثناء الدعوة علم بالمنكر فهذا نقول يزيل ينكر فإن زال جلس وإن لم يزل انصرف قال المؤنف علل ذلك قال بإلا يكون قاصدا لرؤيته أو سماعه لأن يكون قاصداً لرؤيته أو سماعه مفهوم طيب نعم عرضنا نحن أنه, إلى أنه إلى أن من شروط إجابة الدعوة أن لا يكون في الدعوة منكر أن يكون في الدعوة منكر فإن كان فيها منثر فهذا عذر في عدم الإجابة عذر في عدم الإجابة يعني نقول لا يجب عليك الحضور بل يحرم عليك الحضور يحرم عليك الحضور طيب وهنا إذا أبى الحضور يعني يعني في الدعوة منكر وأبى الحضور هل يضين السبب أو لا يعني هذه مسألة هامة إذا علم أن في الدعوة منكرا ودعي في الرجل قال احضر إلى الولي هو يعلم أن فيها منكرا هل يقول لن أحضر ويسكت أو يقول لن أحضر لأن فيها منكرا كذا وكذا نعم يقول يبين السبب يبين السبب لماذا؟ لأمور ثلاثة أو لوجوه ثلاثة أولا ليكون ذلك عذرا له كيف عذرا له؟ يعني يعلم الداعي أنه إنما ترك إجابة لهذا السبب لهذا السبب وثانيا ليكون ذلك رادعا له رادعا له لمن؟ للداعي يعني مثل باب التعزير وثالثا أنه ربما كان الداعي أو الحضور يجهلون أن هذا منكر يجهلون أن هذا أن هذا منكر في هذا الحال إذا بين السبب وقال لن أحضر لأن في الدعوة كلا وكلا, وكلا فهنا ربما يكون الداعي يجهل الحكم فإذا بين السبب في هذا الحال يعلمهم لأنهم ربما يخوموا قد ارتكبوا هذا المنكر عن جهل إذا نقول إذا دعي وعلم أن فيها منكرا فإنه لا يجب عليه يحرم عليه الحضور ويجب عليه أن يبين السبب يجب عليه أن يبين السبب لوجوه ثلاثة الأول ليكون ذلك عذراً له والسبب الثالث ليكون ذلك ردعاً لصاحب الدعوة والسبب الثالث أنهم قد يكونوا جاهلين بالحكم فإذا بيّن السبب علم أن هذا منكرا طيب ثم قال رحمه الله لعجزه إن صرف لعلا يكون قاصدا لرؤيته أو سماعه وإن علم المدعو به, به الضمير يعد على المنكر قول هذا أي بالمنكر ولم يره ولم يسمعه خير إذا علم أن في الدعوة منتراً لكنه لم يره ولم يسمع خير خير بين الجنوس وبين أن يصر أخص المؤلف من قبل يقول إن علم أن في الدعوة منتراً لم يجب الحضور وهنا قال إن علم به خير العلم الأول في يقين مكتب هذا يعلم لا لا قبل الحضور نعم هذا الحضور شوف من قال الجوين علم ثم منكر نقول العلم هنا قبل الحضور وقوله هنا ان علم المدعو به اي بالمنكر هذا علم بعد الحضور فهو اذا علم بالمنكر قبل الحضور قبل الحضور نقول هذا عذر إذا كان غير قادر عذر له في عدم الإجابة وان كان قادرا واجب عليه الحضور والانكار واجابه الدعوه طيب إذا علم بالمنكر بعد أن حضر علم بالمنكر بعد أحضره لكنه لم يره ولم يسمعه كما لو كان المنكر عند النساء مثلا يعني أفرض أن الرجل دعي وبلغه أن بعض النساء متكشي يعني لبسة لباس عالي لباس خرج الصدر أو الظهر أو ما شف ذلك هنا لم يرى ولم يسمع ماذا يستعيق المنكر يخير بين الجنوس وبين الانصرافه لأن الله عز وجل يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم وهذا لم يسمع إذا سمعتم آية الله يكفر بها ويستهزع بها فلا تقعدوا معهم وهذا الرجل لم يسمع ولم يقعد معهم يعني يرهم ولم يرهم فيخير يقول بين الجلوس والأكل أو الانصراف لعدم وجوب الإنكار حينئذ لعدم وجوب الإنكار حينئذ وأيما أولى أن يجلس أو ينصلف وهو التفصيل يعني؟, يعني ما هي المصلحه هذا شيء معروف التخيير انه اذا كان في مصلحه لكن ما هي المصلحة؟ طيب طيب هذا للمصلحه اي هذا, هذا هو يخير هنا يخير ايما اولى أن يجلس او ينصرف لكن هذا لا نقول ان ترى في اصرافه ترى في اصرافه مصلحه ثبت لهم نقول يجب عليك ان تنصرف وإن كان في حضور وانصرافه سوا يقول احضر أنت بالخيار يعني راجل مثلا حضر إلى وليمة وفيها منكر لم يره ولم يسمع كما يوقع عند النساء يقول العصر تخير لكن إذا كان الرجل مثلا صاحب علم عالم أو طالب علم كبير نقول لست بالخيار يقول انصرافك خير من دروسك فإما أن تنكر عليه تقول بلاغني أن في كذا وكذا بالنساء واضح و... و... ويبقى حينئذ وإلا ففي هذا الحال نقول الأولى أنك تنصر طيب نقول رحمه الله وكرها وكرها النثار والتقاطه النثار والتقاطه كره يعني مكره النثار ما هو النثار النثار من النثر النثار من النثر والنثر في الأصل ضد النظم يعني يقال كلام منثور وكلام منظوم النظم هو الكلام الموزون المقثى الكلام الموزون المقثى هذا يقال له نظم والكلام غير الموزون المباثر يقال له نظم إذن النتاع هو الرمي رمي الشيء على, على وجه المباثر يعني غير منظم كيف يجب العالم؟ هذا من يقول انثر عليه يعني يقول الناس انثر عليه ما اشمعنا يعني على وجه مبعثر فمعنى النثار, النثار والتقاطه الى ان النثار من النثر والنثر هو الرمي على وجه غير منظم على وجه مبعثر ما هو النثار النثار هو رمي طعام او رمي المال رمي الطعام رمي المال هذا المثال مثل ياتي ديرات او خمسات مع ربطه وهي في الوسط ويرميها هكذا ثم الديرات تطاير ها لمن احين الكلمات واو ياخذ مثلا حلاوه يشتري كيسه حلاوه ويرميها بين الناس ايضا من النثار طيب يقول ان النهار مكروه والتقاطه ايضا مكروه اذا النثار الفاعل والآخر كلاهما فاعل المكروه الذي نثر لأنه متسبب طيب الملتقد علّى الأموال قال لما يحصل فيه من النهبة والتزاح النثار مكروه لما يحصل فيه من النهبة والتزاحم لأننا نقول الآن النثار إما أن يكون بطعام إما أن يكون المنثور طعاماً فهذا في الحقيقة فيه أولاً إهانة بعض. إهانة للطعام وثانياً أنه يؤدي كما قال المؤلف إلى التزاحم وربما أدى إلى النزاع, ربما أدى إلى النزاع. وإن, كان على وإن كان المنثور مالاً فكما علم به المؤلف أنه يحصل فيه اتهاق وتزاحم وربما أدى إلى النزاع إذن إن كان الشيء منثور من الطعام فنزيد علدة ثانية وهي الاستخفاف بالنعمة الله عز وجل الاستخفاف بالنعمة الله طيب يقول وأخذه على هذا الوجه فيه دناءة وسخ وأخذه هذا التعليد موجه لمن للآخر, للآخر. إذن النزاع لأن نكرهه بالنسبة للناثر لأي شيء إن كان ضعاماً نقول لما يحصل من الاستخفاف بنعمة الله عز وجل ولأنه يؤدي بفعل هذا يتسبب في التزاح ثم الخصوم بالنسبة للمنتق نقول الاستخفاف إن فيه دناء وصف كونك تزاح من الناس على حلاو أو على غيال أو ما شفى ذلك هذا فيه دناءة وصف والدناء والصف من خوارق من خارق المروء طيب يقول ومن أخذه أي أخذ شيء من النثار أو وقع في حجره منه شيء فهو له من أخذه هذا إذا كان في الهواء أو على الأرض من أخذه يعني هذا الشيء منثور أخذه سواء كان في الهواء قبل أن يسر إلى الأرض يعني ثم هو طويل وأخذ أو لم يقع في الأرض أخذ يكون له أو لا يكون له لأنه حازه والناثر الناثر أو المالك قصد تمليك الآخر تمليك الآخر طيب يقول أو وقع في حجره إذا وقع في حجره أيضا يكون له سواء أعد حجره لهذا الغرض أو لا سواء أعد حجره لهذا الغرض أو لا لأن من وقع في حجره لا يخلو من حاله الحال الأولى أن يهيئ نفسه لهذا الشيء والحال الثاني أن يقع من غير قصد مثل لما نثر هذا أعد حجره فهو إذا سقط في حجره فقد قصد إيش؟ التملك وقع في حجره قصدا وإما أن يقع في حجره من غير قصد من غير قصد منه جالس طاحن حلاو أو طاح الدرازم خمسمائة ففي كلا الحالين يملكه ولهذا المعنف رحمه الله يقول أو وقع في حجره منه شيء فهو له قصد تملكه أو لا قصد تملكه وهو الذي أعد إيش؟ حجره هذا الغرض هيا نفسه بهذا الغرض أو لا كما لو كان غافلا ووقع في حجره على غفلة فإنه في هذا الحال نقول يملكه لانه قد حازه ومالكه قصد تمليكه لمن حاز وعلى هذا فلو أنه وقع في حجره او اتاه رجل ولهبه منه يجوز او لا لا يتكلم. يجوز لا ليش يعني رجل, رجل جالس في الزواج متكئا هكذا فوقع في حجره دراهم فقال له الرجل انتبه في حجز دراهم جو واحد أخذها قبل قبل ان يعلم. يملكه من صاحب الحجر؟ من الحجر إذا لم يأخذ ما بين النازلة وراء قبل أن يصل إلى حجره تلقفه واحد وأخذه لا, في لو... لا، مي... يقول يملكه لا يملكه لا يملك الهوى تابع للقرار لا يملك الهوى الهوى تابع للقرار في الملك في الملك وغير مالك الهوى لا حتى. هذا هو المثال بقول هذا هو المثال ولذا ما نقول هنا ان الهواء تابع للقرار لانه هو اصلا هنا ليس مالك للامر الذي هو فيه عمر فهمتم الهواء تابع للقرار في الملك في الملك وبالاختصاص هذا لكن يختص بهذا المكان وين كان لا هذا يختص لا وضح له الدروس في الحقيقه وضح له الدروس نعم يختص بهذا بهذه لكن الهوى والقرار ليس له لأن, هذا ف... لأن الهوى والقرار نظل في الملك وهذا ليس ليس بمالك إذا وقع أما قبل وقوعه يجوز الآن طيب الإنسان جاء شخص ورمى فوق راسك أخذه أطول منك وأخذ يجوز أو لا يجوز <تصفيق> <تصفيق> يعني مثال الدوله, الدولة. هذا في الملك ملك الملك اي ملك بس انت ما تملك الهواء انت انت لا فوق راسك هذا لكن في مثال مثال الدوله بالنسبه نترك الدوله ملك للملك الدوله تملك الارض ها تملك, ها؟ ها؟ أنت تملك المكان اللي فيه خلاص الدول تبلغ المثالفين الدول يعني أنها يقول في الملك يعني أنت لو عندك بيت عرض. ما يجوز لها أن يحفر خندقا تحت بيتك لا يجوز أو مثلا يقول شجر عنده شجر تدلى إلى بيتك هذا لا يجوز أما الملك مثل هذا مختص يجوز المهم أن النثار نقول مكروه النثار مكروه طيب بعض العلماء رحمه الله استدل على جواز النثار يقول النثار جائز جائز من غير كراها واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما نحر الإبل قال من شاء أن يقتطع فليقتطع وتركه فهل فيه دليل؟ نعم ما فيه دليل هذا مو بنثار هذا ليس بنثار فهمتوا الصورة؟ يعني بعض العلماء استدل على جواز النثار لانه نلتباها النبي عليه الصلاه والسلام لما نحر 63 بدله بيده واعطى علي الباقي اخذ من كل واحده قطعه من اللحم وطبخها وشرب من مرقها واكل من لحمها قال ان هذا تمل يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام لما انتهى ملكه من الناس قال من شاء ان يقتطع فليقتطع يقول هذا مثل النساء اختي غلط ما في دلاله اقول ليس فيه دلاله لماذا شوف شوف دي هذا التعارض هذا اباحه, إباحة. الفقراء تفضلوا الى اللحم وليس نيترام يعني ما نتباش اللحم باقل. باقي باقي هل السخف ودنا هو اللي كون اللي طير ما يستحق امرئ اولى هيئه من ياء لا هيئه من ياء يعني الغالب ان الهيئه يقفز يقفز يقام مش ذلك هو اذا كان اذا كان يكون لحقاره الملقى يعني افرض من الرجل منتحي طالب جوع يرمي حلاقه ما ينط هذا نقول طيب على هذا اه يشهد الدكه الدكه يعني بالعاده او <تصفيق> هذا مع الصبيان اي مع الصبيان ما في بس هم الذي يعني يضربهم صرخه العرس ام النساء وياتي الصبيان في هذا بالنسبة للصبيان ما في بس يعني الصبيان مثل سال يضرب الصبيان على وجه مثل يلعب معهم يلعب معهم يرمونهم حلاوه من ياخذ هذا يقبل نقول هذا بس بشرط بالنسبه للصبيان هل لا يحرم احد مسكين واحد ما زال صغير كل ما رمح حلو جاء اخذها الكبار يعني مثل عمرهم 7 8 واللولي عمرهم سنتين ما جاهم شيء نقول هنا مشروط انه ما حصل شيء يعطي هؤلاء وان يشت الله لكم به شيء من الطعام لا حتى الحلوى يعني الحلوى محفوظة ما في بس رمي هذا هذا مهم على وجه النهايه ايساله بتيهان نعم دول. ها نعم الحلال لا بالمال يقول الحمد لله اذا اردت اذا كنت تقصد منفعتهم ملكهم من انت من المحتاج منكم هو الحمد لله نعم كيف سؤال مش مالي مالي مالي. على من فزع الناس حاضر لا هذه يسموا يسمونها شرهات شرهات مين ليست النثار النثار لا الرمي النثار ينثر الشيء الرمي اما هذا كره يطيهم فهذا اما صدقه ان كانوا فقراء فهو صدقه وان كانوا اغنيا فهو هبه نعم لا لا, لا مو بعد هو يقول الان في مكه في الحج تقف في الثلاجات ثلاجات ويرمون للناس بيبسي وعصير وسكوت هل هذا من النظام لا من شده الزحام عندنا ها؟, ها هذا صاحب الثلاجه هذا لو كانوا مرتبين الناس ما لكن يقولوا عطني عصير يرمي له عصير يعني هو يقصد شيء بعيد واحيانا يكون جاهل يرمي هكذا هو يعني كونه يرمي على هذا الوجه حقيقه غلط لان تشاهد ان بعضهم يجيب شمسيات ويقلبها وياخذ حكي الناس انت تسوي هكذا هذا مش لكن ان كان على وجه التعيين انه هو واعطني ويرمي له واحد فذا يقول اعطني يرمي له واحد هذا ما في بس نعم ان في ذلك اذن مني على المنكر مصبر قبل بدايته نعم قال ان شاء الله لا اله الا الله سبحانه وبعد ان هو حضر م. وبعد ان انتهى الحمل عليه ان حصل فيه منكر يستوجب عدم الدخول ما ياتى ما ياتى منها انه ما راه لا سمعه لا بعد ان انتهى اصلا نعم علم بان حصل منكر بس وشاهد الممكن لا يشاهد ولا أيه. يسمع في هذا الحال هذه يروح عند صاحب الدعوه يقول يا اخي انت وعدتني بانه ما يحصل منك وحصل منك حتى يكون له هذا عذره في المستقبل نقول الان اذا دعاك مره ثانيه لا تجب لانه تعهد ولم يفي بوعده وعد ولم يفي بوعده لكن الآن يعني الآن هل ما يوجد في الحفلات مثلا حرق اللحى هل هو ممكن نقول هو إن, كان إن كانت المعصية تفعل أمامك فهذا منثر يعني إذا كان يدخل لا تدس معه إذا كان يحلق لحية لا تدس معه أما بعد ذلك وما بس جلوس طيب كيف تدس وحالق لحية نقول حلق اللحية يعني ما في, في وجه ليس بشاء هذا أثر من أثار المعصية المعصية أو فعل المعصية هو الحلق هو الحلق أما فهمتم نقول الآن المحذور الله عز وجل في الآية وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزوا بها فلا تقعدوا معهم يعني حال فعل المعصية فالمحذور بالنسبة للمعصية أن تجلس مع صاحب المعصية حال مباشراته للمعصية على مباشرة المعصية أما بعد فراغه من المعصية ما لكن مع النص مع النص ها اي هي بالنسبه مباشره صحيح ها مشكلة لو قلنا ما تحضر دعوه كما كل الدعوات ما تحضر اي, أي على هذه القاعده مباشره المعصيه لا لا ترى انا مع حتى حتى لو, لو شيء ما يتعلق بالعرس يعني لو جاء مثل واحد وسرب دخانا في العرس هذا ما يتعلق بالعرس او حلق لحيته سواء في العرس او غير العرس يعني افرض انك مدنت جالس عند حلاق جالس عند الحلاق جاء الرجل وقال احلق راسي احلق لحيتي هذه دوز ان تجلس معه انت تجلس في هذا المكان لا ما يجلس. طيب جاء وعدي احلق راسي لا يدلس. لأن الأول مباشرة للمعصية والثاني غير مباشرة لكن صح ترد مسألة الإسبال مسألة الإسبال لكن نقول إذا إن كان جالس مسبل ولا أين صحيح جالس ولا واحد يعني حالق اللحية ها... المعصية انتهت لكن الباقي أثرها أثرها لكن مشكلة هذه ليست مشكلة فيما يتعلق الولائم حتى في إنكار المنكر في النسبة لأسوار أن تمشي بالسوق يقابلك حريق يقابلك مصبر يقابلك يعني الدخان في يعني الدخان حتى لو ما فان يرى التهريم يختل لكن مثل حلق اللي مثل الإسبال هل كل من رأيت حلق اللي تقول تنكر عليه كل من رأيت ومصبلا تنكر عليه أقول لك على شيء معلوم يعني يعرفون, يعرفون الحكم يعرفوا محيره هذا مشكله ها ايه لكن قال دخلت السوق 90% من السوق حقيقي طيب متلبس لا بس وعلى منكرات حقيقي ح هذه هذه مشكلة مشكله التزود هذه والساعه سيصدخ صوت لان غالب اصوات الناس ما يكرهون تجد ان عندهم محجز الطققات لا يستطيع اقول يستطيع يقول الحريم ارتفعت الاصوات هذا يخرج مع الزغاريد الزغاريد لا مقفاه ولا رفاه زغاريد هي اقول يجهل هل هي مجسط كناه مثل آلات الله يعني, يعني صوت هذه الظاهر مثل منجز التصفيق منجز التصفيق ورفع الصوت يعني دناءة سخف هذه لا يعتبر ان منقر يعني لا يوضع مين صوت يعني هذه ليست آلات له وليست في مثل التصفيق التصفيق كالتصفيق والتصفيق لا المشكله هذه مشكلة بس المنكر هذا اليه يعني الان من المعلوم ان كثير من الناس لا يجهلهم تحريم حلق اللحى تحريم النساء تحريم الدخان تحريم الاغاني ها لا تنكر اقول موسيقى موسيقى ما تدوس ان اشار ان الدف والطيقات الان طيبل ميزنا يعني السابق, السابق كان دفوف الآن الان فننات, فننات الآن الان ويمسكن الميكروفون حين تكون كان كاني فني كفنان يسمونه يسمونه الان فرقه فرقه فلان او فرقه علانه يعني يأتي حريب ويعطون نجار كان موجود عندنا النثار على في الطق الجات هذول نعم يوزعون عليها العباءات يوزعون عليها مثلا دراهم ها عباءات اي يعني حاجاي حاجاي عشان المشكله طرف أن الدعوه انها تحضر مغنيات وفنانات وكلمات ماجنه ويبتجينا شرط على في مساله الادب هي نعم ها ومالهم طينات قال ما اجنا اصلا حتى لو لو لو خلت من الدف دي محرم نعم يعني انا في اظن انه مثلاً, مثلا ما يكون في في بعض المناطق بالشام يعني عند يعني عندهم مو كثيرا معروف يعني مثلا الدخان والافاني ما يكاد ما يكاد يمنع لا شوف اذا كانوا على وجه الاباحه يعني يستبيحون هذا يعني ما يرم فيه بأس المنكر هو الذي يفعله فاعله ومعتقد التحليم هذا المنكر طيب يعني أولد أن أحضر زواج مصر أي وفي دخان مثلا أي ما منكر. هو منكر وهو يراج جوازه ليس منكرا يعني يعني يغلب لا على, على, على الظن الغالب. الغالب. الغالب مثلا في مصر في كده علماء يفتون بتواسر قال مفتو بالجواز نقول اقر يقولون بالتراها وهذا بعض الحنابلة الله الشيخ مرعي صاحب غايه المنتهى اول ما ظهرت القهوه والدخان صرح في غاية المنتهى في الجنب بين الاقتناع والمنتهى قال ويباح دخان وقهوه والاولى لكل ذي مروءه تركهما هذه عبارته وفي مجموعه بالمنقور من بكر خلاف هل يجوز شرب الدخانة ولا لكر خمس تقوى منهم يجب شربوا يجب ها؟ لا لا مثلا يقول والله أنا درع أذن الظهر مثلا العصر أنا متكستع إما شربت شربت شربت جسمها سجارة. سجارة كسرت ما خشعت في صلاة وصرت دا. يقول يجب لأن ما لا يتمو الواجب إلا به فهو الواجب هذا كلام علمي يعني هاي بحثها اسمه مثال مقيد من جور بحث طويل جدا لكن هذا اول ما ظهر اول ها الى ما بعد يعني تعلموا شيء اول ما يظهر يصير فيه خلاف ثم يستقر الحكم ثم يستقر الآن كثير من الاشياء تحدث يختلفون فيها يختلفون فيها ثم يستقر الحكم على شيء معين اقول يعني كان هذا المنكر مثلا يعتقد فاعل الحكم ولهذا أعظم من هذه في العبادات ألا, ألا يصح أن تقتدي بالشافعي وهو لا يرى الوضوء من اللح من البل هذه أعظم منه أقول هذه أعظم فلهذا أنت عامل الشخص بحسب إيش؟ بحسب اعتقاده في شخص في إشكاله إلا إذا كان, كان المنكر هذا يعني ربما يكون يتعدى ضرره الغير يتعدى ضرره الغير يعني مثلا الدقان ربما يكون جالبة يتعدى ضرب لكن لو كان بعيد شاهده وفيه مكيفات تسحب الهواء وماش فلات تبع المدير الجواز ما لكن شوف هذا يعني لو يحضر انسان يمسك الدين والعلم م? يعني هو اصلا يريد ابي ينشر بينه ان هذا حقه يتكلم ما هي بس ما هي بس كلام لكن اخشى انه لو تكلم يعني او يعني الكلام على الاباحه مسألة حضوره أو عدم حضوره هذا شيء آخر يعني مثل أفرد أننا نتكلم على الحضور من حيث هو هو لا من حيث الشخص حيث الشخص حتى العالم والطالب العلم لا ينبغي له أن يضع نفسه في الأماكن الدناء والسخر ولهذا باب العلماء كره لأهل العلم. العلم والفضل الدخول للأسواق ومع شبه ذلك يعني النساء لا يلقى لأنه يدخل الأسواق لأنه فيها النساء مشبه بسوكرات يدخل قصر ويحط قماش على جلده وحده وهذا فيه جنائ في السخف ولا يليق بحاله وربما شاهد منكرات ويعجز عنها فعند ان اذا أردنا نتكلم في المسائل لا في الحكم من حيث هو هو بقطع النظر عن الشخص بقطع النظر يعني الشخص نعم فكان المنكر خاصه به بس اقول حضوره ما دام المنكر ثم نقول لم يره ولم يسمع بتتدخل في الشارع مدام المكان ما المكان اللي جالس فيه ما في شيء اجلس يا اخي في من هذا اعظم من دخاله اعظم اليسوي يسوي يتقر الناس يرانا الجلسات ما تعال هذه تخلو من الغيبه والنميمه والسخريه والكذب وهذه كبائل. من كبائر الذنوب هذه ما اسمه؟ ها اللي ما اسمه اقول له يعني ويقول لي اذا كان في مثلا ما يعرف اسمه نفس الشيخ مثلا الاقتصاد هذا علاء وقدمت ها ويقول لك انت تيجي يقول انت تشحن انت في ان الدعوه حق للاادم يحق لله يعني هو هو اقر على انه <تصفيق> قادر انه بيحصل مو وان تنكر عليه انا اقول اصل المنكر موجود ولا اسقطيه خلاص هذا شيء بينه وبين الله يقول لك تجي يعني انت لين كذا جيت كنت عزيزين علينا ورحت يشكون الناس اقول الحمد لله عن بدل ان ترتئي ترتقي الله يا اخي هذا شيء بينك وبين رب العالمين اذا كنت تستطيع فانك اعزل الممكن اذا قال ما استطيع كيف هو هذا قادر شيء. شيء. هو قادر بس أنت مالك سلطه عليه هل لك سلطه انك تمسك بالقصف ازيل المركب مالك سلطه ليس لي سلطه بس مش موقف موقفتك اتفتحت الحمد لله وفي ما بعد وفي بعد ايضا اذا علمت ان في موترته لا تنقول على الدوام لا ربما هل الزوج يهجر رجل هذا يهني لكن اليس يعني تريد من من يعني يعني الجفوه يعني نوعا ليس الجفوه الحمد عليك ولكن تريد مثلا علامات ما يرى في وجهك من عدم الابتسامه وعدم الرضا عن فعله اي يعني أقول هجر أنت عرفت أن الهجر تقدم أن هذا إذا كان المعصية ظاهرة مجاهل بالمعصية أن هجره سنة, هجره سنة. وتقدمنا أيضا أن الصحي في مسجد الهجر ماهي إنسان ينظر المصطح إن كان فيه هجر وعدم بساط له رد ففعل وإلا فعل نعم صحيح وإلى هذا يميل شيخنا رحمه الله يعني ما يرى جعل حفلات الأفراح والعراس أماكن للقاء الكريمات الموعب يعني يقول الناس الآن يعني هذا المكان تجمع فرصة الالتقاء به الوعد يجب التالي الوعد ما شهد الآخر سنة والناس أيضا غير, غير مهيين بسهم لسماء الموعب نعم هم لو أتوا إليك مثل كبير أفرض عالم ذي الشيخ رحمه الله شهر وأتوا إليه واحد وقال لزاك الله خير يا شيخ تتحفنا بكلمة طلبوا منك أعطي كلمة أما أنك متجالس تقوم بسم الله الرحمن الرحيم أيها هذا أولا أن الناس لا يتقبلوا هذا أقول أن أنفسهم غير مهيئة غير مهيئة لأن هذا الشيء وتعني ربما يكون فيه افتيات على صاحب صاحب المكان ها ما في بأس هاي توزي مايو اي سفار بالاكسر طيب لكن قصي القلقاء الكلمات يعني بعض الناس اللي يأتي الساعة من تسع ونص أفر العرس ويستلمهم تجد الرجال لك على الباب يقول يحتره يقضي ترضى تبصى يا أخي تعتعبس الناس ربما لواحد لو صرق أو كذا أساء الظن به الحمد لله إذا طلب منك إذا فلان ألقي كلمة خلها تجي من الناس مهم من كنت لهذا الشيخ رحمه الله يمكن يعني على ليفعلوا هكذا يقول إن أضرت وانطريبت منك الكريمة فالحمد لله لأنها حينئذ سوف تكون أشد أثرا لأنهم يطلبون منك ذلك أما أنك أن تبتدئ بهذا الشيء فلا إلا إذا رأيت منكر إذا رأيت منكر لأنها سبب أما بعدهم السبب فلا وكذلك أيضا في مسألة المقابر قيام الموعظة إبادة الدفن يقول إن إنساني كان جالس وحوله ناس يعرضهم أما فعل بعض الناس أنه يعني يقوم خطيبا هذا مبصع ويقول بهذه العبارة يقول المقابر, ليست المقابر ليست منابر المقابر ليست منابر والنبي عليه الصلاة والسلام حينما وعظ الصحابة كان بيده عصا ينكتها يعني ما قام خطيبا جالس بين اصحابي وبحدثهم ان الرجل كذا وكذا ليحدثك يا كلامنا عن النار كذا وذكر من الجنه كذا فاجد لو جلست محاولا كونس وتحدثهم عن الاخره وانسى اذا مات اتاه ملكان فيسالانه فعن دينك وانتني ربي وديني ونبيه ان كان من الجنات قال كذا ان كان من النار كذا اما القيام والموعظه <تصفيق> هذه ليست مشروع <تصفيق> كذب الناس ولا كذب الناس لمرة من المرات حضرنا في المنطقة، وحده مجالس يتحفق لكن أول ما سمعت الصوت أنا عند الباب ماذا يعني؟ يعني رفع صوت عشان إلى غلط. غلط أقول غلط كون الناس تجمع وتتكلم، يبقى على طبيعته الحمد لله يبقى على طبيعته والناس بعضهم يتجمع ليس للسماع يتجمع بشهول وشهل الجمع أنا أتشاهدون في الحرام، لو يطيح واحد الجامع اثنين ينظرون الحرم كله قام الناس يعني مفتورون على حب الاستقلال حب الاستقلال لو تشوف تجمع الناس راح وش شيء حادث واحد طايح وش مهمه عليه ميت مضروب مفعول كلام الناس اي غير مشي الناس سالاني اغلبهم فاضيين يعني يحبون يحبون اي <تصفيق> نعم شخص واحد ما يملك أن, أن يقف على باب النساء أو, أو يوكي من يقف ويمنع كل واحد مثلا تأتي بثياب محرمة أو شيء أو لا هذا, هذا على صاحب العرس حتى الصاحب ما يملك ها؟ ما يملك هذا ماذا يفعل يملك بذلك دخلت امرأة متعدي تجي واحد من النساء تقول يختي يا امرأة أنت لباس هذا ما يليق هذا لا يجوز أما تستستر أو الله لا خلها مشكلة خل مشكلة تقول, تقول لها فيما بينها وبينها يعني رضعت هذا بإمكان تقول بحيث هذه إذا كانت تستدلك نفسها أما تلبس عباءت يعني تلبس عباءة أما أشبه يعني بعضهم تأتي عليه لبس ساتل ثم إذا حضرت خلعته هذا المقصد؟, المقصد تقول لها تستر مش كمان يعني هذه م. يعني الاجل ما زال قليل نحو ذلك يمكن في بلاد هذا هو الاصل تقريبا لا تحضر اسره انا طبعا انا صاحب الحفله اللي كنت كيف؟ أنا صاحب الوليمه او انا اي انا اصلا صاحب اي انت الداعي انت تقول لهم في الدعوه الرجاء الالتزام الالتزام باللباس المحتشم مشابه لك تعلم ان ان الكنيسه, الكنيسة كان الان النصارى يقيمون عقود بنكاتهم في الكنائس نشر في الصحف قبل فتره ان احد الائمه هجينو شي بابا واللوشو هجين الكنيسه الاثور القسيس القسس تجيب الحبار والرضا لا البابا بو، البابا بولس لا المفتي حيدر الله نشر يعني صرح تصريح يمنع منعماهة دخول اي امراه غير محتشمه لان هذا لا يليق بقداسه الكنيسه وان على كل الزوجين أن يحضر ان يحضرا وقد لبسا اللباس المحتشم مراعاه لجالبه الكنيسه وقدسيتها ها لا لا المغاتير شيء آخر المغاتير اللي يتغطن أي لأن فيه نساء يحضر تقل, تقل المباحث ما لهم يعني تحضر وتناظر الناس ويدرون الشيء هذا والناس يعني كون مثلا امرأة تنظر, تنظر للنساء وما يدرون وش المرأة هذه هذا أبرر عليها ها إيه لا ما في بأس ما في بأسين هذا أقول أن يكون مضاعة تحضر أحياناً ما يرغبون حضورها ما يرغب حضورها يعني أن تفرض أن تجالس في دعوة جاءك واحد ترطن هل ترضن ها أي شك عالي طيب المغاتلة تشكي بوضعها يعني هي حضرت ربما بس أقول تريد أن تنقل الصورة للناس حصلة في الزواج فلاني كذا وكذا وكذا وربما لو علموا بها أنها فلانة تتنقل في العراس ما ما ادخلوها أز... اقول فقولهم دخول المغاتير هذا حقهم مراعين فيها المصلحه ماشي مساله يقولون الان ممنوع دخول المغاتير يعني تاتي امراه الى محفل النساء ومت حجبه لا تفتح لا تكشف او منتقبه نقاب يعني برقع او نقاب هم ما يريد ما يريدون هذه انهو يكتبون في بطاقه الدعوه اي ممنوع دخول المغاتيل لان هذه المراه الان ايش في امرها ربما انها اتت بس مجرد انتقاد ونقل ما يحدث في هذا القصر الاخر واحد من الشباب حافظ. ها انا واحد من الشباب كنت يحدث, هذا يحدث. يحدث بس ذا قديم, قديم قديم جدا كانوا قديما يلقون, يلقون من أول ما يكشفون تيابهم عليهم عبي يلقون دائما بعض الشباب في الزواجات